تَنكِرِي يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُ نكَّ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ اتَّقَيْتُ نَفَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِكِ ويضمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأضعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويظهركم تظهيرا وَذَكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُم مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إن إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا إن إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجاً والحافظات, والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعبد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً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 وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وضرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وضرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرب فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أبو الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا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 يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره اصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحية يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وتاعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فغلا كبيرا ولا تضغ الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إِوَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلْنَّبِيِّ إِنَّ رَادَ النَّبِيِّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خالصة لك مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيهِ أَزْوَارِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ رَحِيمٌ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 لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولم أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رضيبا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام من غير ناظرين انه ولكن اذا دعيتم ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا دعيتم فانشروا ولا مستأنسين حديث ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم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 إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إِن تَبْدُ شَيْئًا أَوْ تُخْفِهِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيداً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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا مهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزوارك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غثورا رحيما لئن لم يأتي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمردفون في المدينة لنُغري أنك بهم لنُغري أنك بهم ثم لا يجابرونك فيها إلا قليل ملعونين أينما سقفوا خذوا وقتلوا تقتل سنت الله في الذين خلو من قل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة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 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أضعنا الله وأضعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أضعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجهها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا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 ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشكين والمشبكات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غثورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم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 وَمَا لَنَا رَبِّي لَتَأْتِيَنَّ نَجْمًا عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْجِزُ عَنْهُ مِطْفَأُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَارُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ يَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم من رجس آلم ويرى الذين أُوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجني ينبيكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي حلق جديد أفترا على الله كذباً، أفترا على الله كذباً أن به جنة، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في عذاب والظلال البعيد، فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن شئ نخسف بهم الأرض أو نشقض عليهم كسف من السماء. إن في ذلك لآية لكل عبد منيل ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوليبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الزيحة ودوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القفر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمذنا نزقه من عذاب السعير يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا حَرِيمَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ مَقْجُورِ الرَّاسِيَاتِ يَعْمَلُ آلَ دَاعُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ يَشْكُرُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّ لَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي عَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جنتان عن يمين وشمال كنوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبتلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأتل وشيء من سدر قليل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 فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك آيات لكل صبار شكور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 قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يستحب بيننا بالحق وهو الفاتح العليم قل أَوْنِيَ الَّذِينَ أَلْحَظُوا بِهِ الشُّرْكَ أَكْلَهُ بَلْ هُوَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُوا لَمَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِذْ كُلْتُمْ صَادِقِينَ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 وَلَوْ تَرَايَ الْظَّالِمُونَ مَوْقُوفًا عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ دَعْوُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُونَا الَّذِينَ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 وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون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 وَإِذَا تُتْنَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِذْكُمْ مُفْتَرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذيل وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا من عشار ما أتيناهم فكذبوا رسله فكيف كان نكير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 من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويغذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطل السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثلا وسلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدر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 وَإِنْ يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا عملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير فَمَنْزِيَنَ لَهُ شُعْمَرِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ والله الذي أرسل الرياح فتسير سحابا فسغناه إلى بلد ميت فأحييناه فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد عزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يذور وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجار ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حية تلبسونها وترى الفرك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلُّهُ يَجْرِي لِأَجْنِمُ سَمْمَةً ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَعْلَمُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِضَاءٍ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 يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغلي الحميل إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازر تنزر أخرى وإن تدعو مسطلة إلى حمها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقالوا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستمي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستمي الأحياء ولا إن الله يسمع من يشاء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 ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً؟ فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابه بسود ومن الناس والتواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَتَفَلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُرَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ فَضْلٌ إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدق لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أبركنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا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 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ مُّذَاتِ الصُّدُورِ وَلَقَدْ جَعَلَكُم خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُ مَأْهَدًا مِنْ إِحْلَالُواءٍ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا إِسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّ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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضُ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُآخِذُوا اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِي يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ياسين والقرآن الحكيم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 وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون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 "قالوا إن تغيرنا بكم لئلا ماته لنخرج منكم ولا يمسنكم إن أليم قالوا ضائركم معكم إن زكيرتم بل أنتم قوم مسرفون."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 شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ تَسْمَعُونَ قِيلَ بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهبنا الصراط المستقيم صِرَادَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّال۪ينَ صَدَقَ Muhterem kardeşlerim, şimdi aşırı şerif tilaveti olacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarık ala ala ki jalan Ven vi ida sen olem müriflem والذي Dino